وَإِذَا كُنْتَ فِي انْفَاقٍ قُمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَالْتَقُمْ قَائِفَةً مِنْهُمْ مَعَكَ وَيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ وَإِذَا كُنْتَ فِي انْفَاقٍ تَرَوْا وَلَا تَنْتَكُمْ فإذا تجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت صائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك فإذا تجدوا فليكونوا قال إِبَة أُْرلَِصَللُ فَْ يُصَللُمَا فَلْصَلُّ مَاعَكَ وَ يَسقُلُ إِزرَهُم وَسِْحَتَهُم فَلْ قَل مَاكَوال يَقُلُ إَِهُ وَالَّذِينَ كَفَّرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَأهْلِكُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَتًا وَحِيدَةً وَالَّذِينَ قَالُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَأهْلِكُونَ عَلَيْكُمْ ثَانِيَةً ولا جناح عليكم إن كان بكم أبا من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم ولا جناح عليكم إن كان بكم أبا من مطر أو اُسْفِحَتَكُمْ وَاُذُ حِزْرَكُمْ تَغْرُ حِزْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ